الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلت محفظكم الله في كتابكم اجتاء الثمر في مصطلح أهل الأثر يقرأ نحبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم أحتيج إلى التاريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على راي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تاخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأثانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا الانتحان أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المثنى من نقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل في قلتم حفظكم الله المردود أسباب رد الحديث والمعلق السؤال الثاني والعشرون لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما وما هو المعلق عد من أقسام المردود واذكر شيئا من صور التعليق واذا قال مصنف من المحدثين كل من احذفه فهو ثقه فهل تكون روايته مقبولة أو لا الجواب السببان العامان لرد الحديث هما اولا السقوط في السند ثانيا الطعن في الراوي فمعنى السقوط, فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه والمعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند وعد من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وللتعليق صور منها ألف أن يحذف جميع السند أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ب أو يحذف جميعه إلا الصحابي جيم أو يحذف جميعه إلا الصحابي والتابعي دال أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقه فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجه آخر لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال تنبيه من صيغ الجزم عند البخاري جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم ومن صيغ التمريض عنده روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حمده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق في الدروس الماضية ما يتعلق بالحديث المقبول ويعني أقسامه وما يتعلق به وهنا البدء بما يتعلق بالمردود الذي لا يقبل ولا يعول عليه والرد عند المحدثين له سببان عامان أحدهما السقوط في الاسناد والثاني الطعن في الراوي السقوط في الاسناد والطعن في الراوي سببان عامان ترجع الأسباب يعني أسباب الرد أو التضعيف إلى هذين السببين لأن كل منهما تحته صور وتحته أقسام, أقسام متعددة فأول السببين يعني السقوط, السقوط في الاسناد بأن يسقط أو أن لا يكون متصلا بأن يكون السقوط حصل في أوله أو في وسطه أو في آخره وقد يكون يعني واحد أو أكثر ولكل, يعني ولكل صنف منها اسم يعني يخصه ولكل شيء منها اسم يخصه فعلى هذا فإن القسم الأول السبب العام يعني الذي هو الانقطاع يعني تحته صور تحته يعني أصناف ف نتكلم على ما يتعلق بالانقطاع الانقطاع هو عدم الاتصال وأن يكون الراوي يروي عن شخص إما لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولكنه يعني ما روى عنه أو أنه لم يعرف أنه روى عنه أو أنه روى عنه ولكن هو مدلس لقد يكون سمعه مباشرة وقد يكون, يكون حذف الواسطة وأتى بلطب يوهم, يوهم السماع كان أو قال لم يقل حدثني ولا قال اخبرني ولا قال سمعت وانما قال قال فلان او عن فلان فاذا يعني هذا هو السبب الاول ومطعن في الراوي فيعني له اسماء يعني كثيره وتحته اصناف عديده ونتكلم عليه في الدرس القادم ان شاء الله أما ما يتعلق بالسقوط ف السقوط إما أن يكون في أول السند وهذا يقال له المعلق إذا كان السقوط من أول السد يعني من, من, من, من, من الطرف الذي فيه محدد يعني كالبخاري أو مسلم وابو داود ثنسي يعني هذا الطرف فالحذف في أوله يقال له معلق سواء كان المحذوف واحدا أو اثنين أو أكثر ولو إلى آخر السند بان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق أو قال فلان الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال فلان التابعي عن فلان الصحابي، أو غير ذلك الى أن يعني إلى إلى أول الاسناد بأن يحذف شيخه أكثر أو اكثر من شيخه أو اكثر مما فوق مما من فوقه، فهذا يقال له معلق لأنه حذف من أول الاسناد، وسواء كان في أوله أو استمر يعني حتى وسطه. أو استمر حتى نهايته. كل ذلك يقال له معلق. له معلق لأن لأنه يعني أدناه أسفل غير موجود. وهو كشيء معلق الذي يعني خال أسفله. وقد والبخاري رحمه الله هو الذي اشتهر بالتعليق وكثر عنده التعليق. ومسلم عنده تعليقات يسيره جدا واما البخاري هو الذي كفرت عنده وقد ذكر الحافظ بن حجر أن المعلقات عند البخاري بدون تكرار 159 بدون تكرار 159 ومع التكرار 1341 هذه المعلقات التي في صحيح البخاري التي يكون فيها الحلف يعني من اول سنة الذي يكون حل فيها من أول سناد وقد ينتهي إلى آخره وقد يكون في أثنائه وقد يكون في في أثنائه أما مسلم فإنه عنده أربعة عشر معلق قليل جدا عنده أربعة عشر وهذه الأربعة عشر ذكرها النووي في في, في مقدمة مقدمة شرحه على صحيح مسلم فإنه ذكر هذه المواضع الأربعة عشر وأما المعلقات عند البخاري فقد ألف فيها الحافظ بن حجر كتابا سماه تغليق التعليق كتابا واسعا سماه تغليق التعليق يعني معناه أن تغليقه تسكيرا من من أسفل بحيث يكون يكون متصلا ويأتي في بعض الطبعات لفتح الباري وغيره يكون تعليق التعليق وهذا خطا خطا ليس تعليق التعليق وإنما تغليق التعليق لأن تعليق التعليق يعني ما معناه غير مستقيم وإنما المستقيم التغليق الذي هو التسكير الفضاء أو المكان الخالي يسكر ويغلق فله كتاب واسع واسع في, في, في, في, في هذا وإنما عد المعلق يعني من قبيل الضعيف لأنه يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف لأن المحذوف يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا فمنجد ذلك عدة من أقسام المردود لأن المقبول لا بد أن يكون ثقة أو لا بد أن يكون يعني معروفا يحتج به سواء كان يعني تام الضبط أو خاف الضبط كما عرفنا فيما مضى يعني الصحيح لغيره, والصحيح لغيره والحسن لغيره والحسن لغيره يعني ف يعني ف ف, ف... كون المعلق من اقسام من اقسام مردود احتمال يكون ثقه وان يكون ضعيفا احتمال يكون الساقط ثقه او يكون أو يكون ضعيفا اما ما يتعلق بالنسبه للبخاري فقد يعني فقد ذكر عنه ان ما جاء بصيغه الجزم تعان او قال او ك ك كقال فلان فإنه يكون من قبيل, من قبيل المقبول وأنه يعني صح, صح عنده وأما إذا جاء بصيغة التمريض كيروى ويذكر وروية فإن هذا يعني هذا هو الذي فيه مقال وأما إذا كان متصل وأما إذا كان بالأفض الجزم كجاء أو قال أو ما الى ذلك بصيغة المبني المعلوم فإن هذا هو الذي يقال إنه صحيح عنده أو إلى من علق عنه صحيح عنه إلى من علق عنه وهذا هو التفريق بين يعني هذه الصيغة وهذه الصيغة عند الإمام البخاري وعلى هذا فإن المعلق هو ما كان السقوط فيه من أول الاسناد وإنما عد من قبيل الضعيف لأن الساقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون وان يكون ضعيفا ثم اذا كان سقط في السقط في بعد التابعي فهذا قال له مرسل اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يقال له مرسل و و ولو كان سقط صحابيا لا يؤثر لان الصحابه كلهم عدول والمجهول فيها في حكم معلوم فاذا قال تابعي يعني آه يعني آه آه إنما حذف صحابيا هذا لا يشكل حذف صحابي لا يؤثر لكن رد أو اعتبر من قبيل المردود لأنه يحتمل يكون حذف صحابي وأن يكون تابعي وهذا التابع يحتمل يكون ثقةه ويكون ضعيف فهذا هو السبب الذي اعتبر المرسل أنه من غير, من غير المقبول لكنه من قبيل المتوقف فيه ومن جزء يعني بحيث أنه إذا جاء ما يعضده وما يعني يؤيده صار من قبيل الحسن لغيره لأن الحديث المتوقف فيه يعني كالمدلس وكالمرسل يعني الذي يعني يحتمل أن يكون الساقة الصحابي وأن يكون تابعي والتابعي يحتمل يكون ثقة هذا يتوقف فيه وكذلك المدلس يعني عندما يقول قال أو عن, عن شخص عاصره وعرف بالرواية عنه ولكنه يحصل منه يعني أحيانا التدريس بأن يعني لا يلترى تصريحا بالسماع، فلا يقول حدثني ولا أخبرني والمدلس يقول حدثني وأخبرني او سمعت فهذا صحيح لا إشكال فيه وإنما الإشكال اتى بصيغه تحتمل اتصال وتحتمل الانقطاع تحتمل الواسطة وتحتمل الغير الواسطة هذه هي التي يعني إذا حصل جبرها ينتقل الحديث من كونه متوقفا فيه وكونه مترددا فيه إلى كونه حسنا إلى كونه حسنا, حسنا لغيره وإذا كان الانقطاع أقول إذا كان الانقطاع فوق الصحابي التابعي فما فوق فهذا هو المرسل و. صاحب البيقوني في قصيدته يعني أتى بتعريف المرسل تعريف المرسل على وجه غير صحيح قال ومرسل منه الصحابي يسقط فكون المرسل يعني يعرف بأنه ما سقط من الصحابي هذا غير سديد وإنما المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله فيحتم يكون في صحابي وأن يكون تابعيه أما لو كان المحذوف صحابي ما فيش كتب هو حجه ولهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجهول فيهم في حكم معلوم اذا جاء استاذ قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر لان الجهال فيهم لا تؤثر لانهم عدول يعني حصل تعديلهم في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يحتاجون بعد ذلك الى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن حصل تعديلهم وتوثيقهم من رب العالمين ومن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فما جاء في البيقونية من قوله مرسل منه الصحابي وسقط هذا التعريف يعني غير صحيح وإنما صحيح ان يقول أن يقول التابع قال رسول الله وذلك الاحتمال أن يكون الساق الصحابي وان يكون التابع والتابع يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف يحتمل يكون ثقة فمن أجل ذلك ردة من أجل التابعي لا من أجل الصحابي وإلا لو عرف أن الصحابي ولهذا يعني نجد أن العلماء عندما يترجمون يعني يكون كثب التراجم لسيد الناظر في التقريب يعني إذا جاء الصحابي يكتب يقول صحابي أو له صحبة أو أن و و وإذا كان له صفة أعلى يعني زيادة للصحبة ذكره فصحابي شهد بدرا صحابيا شهد الحديبية صحابي من يعني كذا وحصل منه كذا يكتب بقول صحابي ما يحتاج الآن إلى أن يذكر شيئا يعني يبين حاله من من من يعني من الثقة والعدالة لأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فإذا من أقسام المردود أو غير المقبول المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا حذف في اول الاسناد وحذف في اعلى الاسناد الحذف في اول الاسناد هو معلق والحذف في اعلى الاسناد يعني من قول بان قال الصحابي قال رسول كذا هذا يقال له مرسل يقال له مرسل وإذا كان الحذف يعني في اثنائه وقد يكون وهناك قسم يقاله المعضل وهو ان يحدث اثنان فاكثر بشرط التوالي يقال له معضل واذا كان السقوط واحد في أثناء الاسناد فانه يقال له منقطع او يعني اثنان بشرط عدم التوالي فإنه أيضا يقال له منقطع يعني اذا كان السقوط في موضعين يعني غير متواليين يقال له منقطع وإذا كان متواليين وكان في, أثناء في, أثناء في, أثناء في أول إسناد أو في آخره أو وسطه يقال له معظيم ويقال له معلق إذا كان اثنين وكذلك إذا قال له واحد اذا كان واحد يقال له معلق فاذا عندنا يعني معلق وهو ما كان السقوط من أول إسناد ولو وصل إلى اعلاه وثاني المرسل وهما قال فيه التابع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وثالث المعضل وهما سقط منه اثنين من شرط التوالي في جميع الحالات في جميع السند في أما الأولة أو وسطة أو آخرة يقال لهم معضل وإذا كان الانقطاع يعني بسقوط واحد سواء كان وحده أو اثنين في موضعين متفرقين يقال لهم منقطع اذا عندنا أربعة أشياء عندنا المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع والمرسل والمنقطع ف يعني يكون في اول لسانه ووسطه واخره وبين المعلق وبين المعضل عموما وخصوصا من وجه يجتمعان فيما اذا سقط اثنان من اول لسانه فانه يقال, يقال له معضل ويقال له معلق وينفرد المعلق بان يسقط واحد دي اول الاسناد فانه يقال له معلق ولا يقال له معضل لان المعضل مشروطه يكون اثنين والمعلق يعني واحد او اكثر فاذا كان الساقط واحد من اول الاسناد فهذا يقال له يقال له معلق ولا يقال له معضل واذا كان في اثناء الاسناد سقوط اثنين يقال له معضل ولا يقال له معلق لان التعليق لا يكون له في اول الاسناد فاذا بينهما عموم خصوصا من وجه وجهي يجتمعان فيما اذا كان اثنان سقطا من اول الاسناد فيقال معلق ومعضل واذا كان الساقط واحدا ينفرد المعلق بانه يقال له معلق ولا يقال له معضل واذا كان الساقط اثنين في اثناء الاسناد او في احد أو في الاسناد يقال له معضل ولا يقال له معلق هذه هو معنى يعني ما دفعوا أن بينهما عموم وخصوص من وجه بينهما يتفقان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر يعني في في في شيء يعني اقرأ الجواب عليه الأول تعلق نعم المعلق هو ما سقط فيه واحد او اكثر من أول السند وعد ابن ابن الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما وما هو المعلق ولما عد من اقسام المردود واذكر شيئا من صور التعليق واذا قال مصنف من المحدثين كل من احذفه وثقه فهل تكون روايته مقبوله او لا الجواب السببان العامان لرد الحديث هما أولا السقوط في السند ثانيا الطعن في الراوي فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه والمعلق هو ما سقط فيه واحد وأكثر أو من أول السند وعد من اقسام مردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وللتعليق صور منها ألف أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا با أو يحذف جميعه إلا الصحابي جيم أو يحذفه جميع أو يحذف جميعه إلا الصحابية والتابعي دال أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه وإذا قال مصنف من المحدثين كل من احذفه فوثقه. فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجه آخر لأن ذلك المهزوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره نعم إذا قال كل ما نحذفه ثقة فهذا يعني إن يعني يعني لا يعول عليه لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره والجرح مقدم على التعديل والجرح مقدم على التعديل فلا يكفي وحتى لو أفهم بلف ب بلفظ قال حدثني لو قال الثقة يعني لو صرح به يعني ب ب ب يعني ما هو بس مجرد وأنه يعتمد يكون ثقة وأن يكون ضعيف وإنما قال حدثني الثقة فإنه لا يعول لانه قد يكون ثقة عنده عند غيره أو ضعيف عند غيره قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره ف, يعني ف يعني إذا قال كل من حظه فهو ثقة فإنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره بل لو صرح بأفضي التوثيق بان قال حدثني الثقة فإنه يعني لا يعول عليه لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره نعم ونقل ابن حجر على ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب لانتزم صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وما أتي فيه بصغير الجزم ففيه مقال تبديه نعم تبديه هذا فيما يتعلق من عند البخاري مثلا فإنهما ما أتى فيه بالجزم فإنه صحيح عنده وما جاء يعني بصيغه التمريض التي هي غير الجزم كيغوى المبني المجهول أو يعني فإن هذا يعني في في في فيه مقال نعم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 ولماذا عد المنقطع والمعضل والمرسل من أقسام المردود وإذا عرف معالة التابعي ألا يرسل إلا عن ثقه فما مذاهب علماء الحديث في مراسيله الجواب المعضل هو ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي والفرق بينه وبين المعلق هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنين أو أكثر في بدء السند، وينفرد المعضل فيما إذا وقع السقوط في غير بدئه كوسطه مثلا وينفرد المعلق فيما إذا كان الساقط واحدا في بدء السند والمنقطع هو ما كان الساقط فيه واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي والمرسل هو ما كان السقوط فيه من آخر السند كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما عد المعضل والمقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي آخر وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد وإذا عرف من عاده تابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف في مراتينه فذاب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد رحمه الله وثانيهما هو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول نعم هذا الأخير هذا الأخير وقال الشافعي وكذلك المرسل لان المحذوف فيه يحتمل ان يكون صحابيا او تابعيا وعلى الثاني يحتمل ان يكون ضعيفا او ثقة وعلى الثاني يحتمل ان يكون اخذ عن صحابين او تابعين اخر وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد واذا عرف من عادة تابعي انه لا يرسل الا عن ثقة فقد اختلف في مراسينه فذا من ف... هذا إذا عرف من عادة المرسل او لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله. من العلماء من قال إنه إنه لا يقبل أنه يتوقف فيه وإذا وجد شيء يجبره ينتقل حديث إلى حديث كون حسنا لغيره وبعض العلماء قال أنه يقبل مطلقا بعض العلماء قال أنه يقبل مطلقا لكن القول الأول الذي يعني فيه أنه يتوقف فيه وأنه إذا وجد ما يؤيده ويعضده صار من قبيل الحسن لغيره يعني هذا هو الأولى من كونه يقبل مطلقا معنا أن مع أن الاحتمال يعني قائم بأن يكون أن ذلك التابعي الذي حيث أنه يحتمل يكون ثقه وأن يكون ضعيف وكذلك إذا كان لا يرسل عن ثقه قد يكون ثقة عنده يعني وثقة ضعيفا عند غيره أما مرسيل الصحابة فإنها حجة ومعتبرة ومراسير الصحابة هي أن يروي الصحابي عن شيء لم يدركه بأن يكون يعني من صغار الصحابة فيروي عنه بسيطة سلم شيء ما أدركه وإنما يكون أخذه عن صحابي آخر ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة وقد يعني أحاديثه كثيرة جدا ومن السبع المكثرين الذين زادت الحديثهم على الحديث و وكثير من من مروياته من مراصيل يرويها عن الصحابة لأنه ما أدرك ما أدرك الزمان الذي حصل فيه فإذا حكى الصغير من الصحابة عن شيء متقدم يعني لمدرك زمانه فإنه محمول على الاتصال لأنه يعني إن ما يأخذه عن الصحابة وهو من رواية صحابي عن صحابي هذه فيما تعلق مراسل الصحابه الصحابة ولهذا ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه يعني أحاديث الكثير جدا والكثير منها من قبيل المراسيح والذي يعني صرح فيه بالسماع والذي يعني هذا هو قليل قليل جدا وكثير منه يعني يأتي بقال بقال رسول الله صلى الله قال رسول الله يعني أنه أخذه عن غيره ولم يأخذه وهو معتبرا معتبر عند المحدثين نعم و كما عرفنا أن يعني هذا كله يتعلق بالسقوط في الاسناد يعني المعلق والمعضل والمرسل والانقطع يعني هذه كلها صفات يعني كلها تعلق بالسقوط في الاسناد نعم آخر آخر الباب هذا الموضوع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 الواضح والخفي والمدلس والمرسل الخفي السؤال الرابع والعشرون يكون الساقط واضحا ويكون خفيا فما الفرق بينهما وما هو المدلس ولما سمي بذلك وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي الجواب الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه على زعمه أما الساقة الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الحزاقة دون غيرهم كما في المدلس والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال وسمي بذلك كون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي يعني هذا ما يتعلق المرسل الذي أو الانقطاع الذي يكون يعني بين الراوي ومن روى عنه يكون يعني واضحا الانقطاع واضح والسقوط واضح وذلك بأن يروي عن شخص لم يدرك عصره ومعلوم أنه يعني إنما يأتي بكلمة قال أما سمعت هذه لا, لا, لا, لا تكون ولا يقال أخبرني لأن أخبرني وسمعته هذه يكون في المتصل وإذا قال أخبرني يعني شخص لا يدرك عصره فهذا غير صحيح ويكون غلط يكون يعني التعبير بهذا ويتين بمثل هذا فإنه من قبيل غلط لأنه لا يمكن أن يقول شخص عن شخص لم يدرك زمانه لأنه يقول أخبرني وإنما يقول قال يعني فهذا سقوط واضح هذا السقوط واضح لأنه ولهذا تحتاج إلى معرفة التاريخ ومعرفة ولادة الرواة وهوياتهم. لأنه معرفة الولادة والوفيات يعرف السقوط وعدم الإدراك يعرف يعني كونه في في فيهم يعني أن أنه يروي عن من عصره عصرة ولهذا احتجي الى معرفه التاريخ معرفة الولادة والوفيات ولهذا يذكر في تراجم الرواد يعني كذا وعمره كذا يعني حتى يعرف مثلا بدايته ونهايته ويعرف يعني عدم الاتصال ويعرف الانقطاع وان فيه سقوط واضح وهناك سقوط خفي والمدلج المدلس بأن المدلس هو ان يروي الراوي عمن يعني لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كأن او قال اما لو قال سمعته فهذا لا يشكال فيه لكن الذي لا يعرف التدنيس يعني إذا قال قال أو عن فإنه محمول على الاتصال محمول على الاتصال إذا غير المدلس إذا عبر بقال فلان يعني لشيخه أو قال عن فإنه يعتبر متصلا وإنما الإشكال فيما إذا كان معروفا بالتجليس فهذا هو الذي يتوقف فيه ويحتاج إلى معرفة الساقط وهل هو يعني يعني فإذا وجد ما يعضده انتقل من كونه يعني متوقف فيه إلى كونه معتبرا وذلك بأن يكون من قبيل الحسن لغيره من قبيل حسن لغيره كما قيل في المرسل يعني مرسل إذا وجد ما يعضده كان حديثا حسن لغيره والمدلس إذا وجد ما يعضده يعضده كان يعني حسنا حسنا لغيره فإذا هناك انقطاع واضح وهو عدم إدراك العصر وكونه لم يدرك عصره وهذا يعني آآ آآ روى عنه قال عنه بقال فيكون هذا واضح الانقطاع وإذا كان من من عاصره ويعرف أنه لقيه فإن هذا يعني يعتبر من قبيل المدلس إذا كان الراوي الذي, قال الذي عبر بقاله عنه من المدلسين أما إذا كان من غير المدلسين فإنه محمول على الاتصال فانه محمول على الاتصال ولهذا قالوا انما جاء عن البخاري يعني في بن قال بنبري شيوخه وكذلك اذا قال لي فان هذا من قبيل المتصل لان البخاري ليس بمدلس والتعبير بقال من غير مدلس محمول على الاتصال وكذلك التعبير يعني من غير مدلس محمول على الاتصال ولهذا يعني انفر على ابن حزم الذي قال في حديث المعازف يعني إنه, أنه غير متصل لأن البخاري فيه قال هشام بن عمار واعتبر ذلك متصلا اعتبر ذلك متصلا لأن البخاري ليس ممدلسين وكلمة تعبيري قال إنما تؤثر من من يكون مدلسا أما ما كان ملائره بالتديس فإن ذلك فإن ذلك معتبر نعم أعد هذا الأخير السؤال الأخير الفرق بين يكون الساقط واضحا ويكون خفيا فما الفرق بينهما وما هو المدلس ولما سمي بها الفرق بينهما على اعتبار أنه لم يدرك عصره فهذا واضح وإذا كان مدركا عصره من شيوخه ولكنه روى عنه بقالة أو عنه وهو مدلس فهذا هو الذي يتوقف فيه وينجبر إذا وجد ما يعضده فينتقل من حديث من قبيل الحسن من قبيل المتوقف فيه لا قبيل الحسن لغيره كما عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه إذا وجد ما يجبره وما يعضده الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته يعني كل اشتراك كل يعرفه يعني ما داما ما أدرك عاصر معناه في انقطاع نعم فكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه على زعمه أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الآئمة ومعلوم بالفرق. أن ذاك إلا إذا بقال أو عنه أما سمعت إذا سمعت وقال أخضرني فهذا خطأ لا شك أنه خطأ يعني ليس بصحيح نعم أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الآئمة الحزاقة دون غيرهم كما في المدلس نعم. والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه نعم لقيه ولم يسمع منه يعني فيروي عنه بلفظ موه السماع كعن أو قال بلفظ موه من السماع كعن أو قال وسمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به والفرق و... بين ال... نعم والمدلس يعني قيلنا المدلس لأن يعني فيه خفاء يعني في عصل اختلاط النور بالظلام ففيه خفاء وهذا فيه يعني عدم وضوح الاتصال والانقطاع ففيه خفاء نعم والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روع عمن عرف لقاؤه إياه فأما أن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يعني هذا هو الفرق بين المجلس والمرسل الخفي. المجلس المرسل المدلس من روع من عرف لقاه وياه، ويعني وقد يكون من مشايخه. قد يكون شايخه. وأما المرسل الخفي فهو أن عاصره ولم يعرف أنه لقيه نعم. وجوه الطعن في الراوي السؤال الخامس والعشرون. الله والله تعالى على موسى الله وسلم وبارك على أبي الرسولنا بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نعمكم الله الصواب وفقكم للحق. فعن الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وإن المسلمين أجمعين. يعني هذا الذي مضى كله يتعلق بالانقطاع. لأن السببان العامان يعني انقطاع قطاعا وطعن فالذي مضى كلهم كطاع الذي يدخل تحته معلق والمرسل والمعضل ويعني والمنقطع كلهم, كلهم من قبيل الانقطاع والسقوط في والطعن في الراوي الذي هو السبب العام الثاني والذي تحته صور كثيرة وتحته مسميات كثيرة هذا نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله نعم يقول السائل أحسن الله إليكم إذا سقط تابعي إذا أسقط تابعي تابعيا وصحابيا هل يعد معضلا نعم هو, هو يعني يعني كثير الصحابي يعني يسقط أو لا يسقط المهم يعني يكون صحابي هذا لا يشكال فيه أما من ناحية العدد نعم لكن من ناحية أن كلهم فيه إن, إن, أن احتمال الجهل في الاثنين لا يقال فيما يتعلق بما إذا كان فيه الصحابي لأن الكلام يعني الاحتمال الضعف واحتمال كذا إنما هو لغير الصحابه أما الصحابه فإنه لا يعني لا يعني يه يه يه يه يه ليس فيهم كلام من ناحية بل مجهول فيهم في الحكم المعلوم المجهول فيهم في الحكم معلوم يقول أحسن الله إليك نرجو توضيحا في مسألة اشتراط اللقي إذا عن عن الراوي ومن الراجح فيها الراوي لا عن عن يعني عن يعني شخص يعني لقيه و... و... ويتبر من شيوخه فهو يحتلن قسم قسمين اما مدلس هذا الراوي الذي عن اما مدلس او غير مدلس فان كان غير مدلس فروايته محمولة على الاتصال كما ذكرت بالنسبة للبخاري في تعبيره بقالة واذا كان يعني مدلسا فهذا هو الذي يتوقف فيه لان احتمال إن يكون فيه واسطة واحتمال إن يكون متصلا فاذا وجد ما يعضده فإنه يعتبر ثقة فإذا الراوي إذا روى بالعنعنه إما ان يكون مدلسا أو غير مدلس غير مدلس محبول على اتصال والمدلس محمول على يتوقف فيه فإذا وجد ما يجبره انتقل من كونه متوقف فيه كونه حسنا لغيره يقول بارك الله فيكم هل يشترط أن يكون المنقطع في أثناء السند الانقطاع يعني نعم يكون في أثناء السنة لأنه في الأول يصير معلق وفي الأعلى يقال له مرسل والانقطاع لأنه يكون في أثنائه لكن المنقطع يدخل تحته صنفان سقوط واحد وسقوط اثنين بشكل عدم التوالي يعني لو كان متوالي صار من قبيل المعضل لو كان فيه توالي صار من قبيل المعضل فالمنقطع يعني يطلق على صورتين صورة, صورة ساقط واحد فقط في الاستناد يعني في وسطه وفي اثناءه او إثناني بشرط عدم التوالي عدم التوالي حتى يخرج المعضل لأنه إذا وجد التوالي صار من قبل المعضل وليس من قبل المنقطع يقول السائل بارك الله فيكم ما هي أسباب التدليس أسباب التدليس يعني من أسباب التدليس يعني يكون إنسان يعني قد يعني يكون انه يعني ان ان الشخص يعني يريد انه يعني الشخص قد يكون فيه فيه كلام ويكون يعني هذا الشخص الذي يروي عنه فيه كلام ف يعني ف ف سي سيجلس ويروي بتجلس نعم أنا ما أتذكر الأسباب كلها لكن هذا منها لا. يقول أحسن الله إليكم ما مقصود ابن حجر رحمه الله في قوله في النخبة المدلس وهو ويرد بصيغة تحتمل اللقي مع قولنا أن المدلس لقي لا تحتمل السماع ما تحتمل اللقي تحتمل السماع لأن عندما ذكر الفرق بين المدلس ومسوخبي أن تدريش اختصه بما روى عن من عرف لقاه إياه فأما إن ولم يعرف أنه لقياه وهو المرسل الخفي وإنما الـ الـ الشيء الذي احتمال السماع وليس احتمال اللقي لأن اللقي حاصل بالنسبة للمدلس وهو مدلس عن نعم. العبارة هكذا في النقبة هكذا ها؟ العبارة في النقبة وش يقول اللقي وش العبارة والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى التدريس يعني كما هو معلوم يكون عن الشيوخ يعني يكون عن الشيوخ ولهذا قالوا أنه يعني إذا صرح بالسماع ومعلوما ما سرد بالسماع إلا لشخص يعني قد لقية لا يصرح بالسماع إلا عن شخص لقية وإذا صرح بالسماع يعني خرج يعني أو زال احتمال التدريس ما أدري يعني هذه العبارة الذي احتمال وينما هو المعروف احتمال, احتمال السماع محتمل السماع وعدم السماع في النزهة إيش في النزهه في نزهه النظر نعم قال ويرد المدلس و ويرد يرد نعم نعم ويرد المدلس بصيغه من صيغ الاداء تحتمل بصيغه من صيغ الاداء نعم الاداء تعني وقال إلا وقوع اللقي بين المدلس ومن اسند عنه عن وكذا قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا يعني قال كان يقول أن يحدثني أو أخبرني يكون كذبا لو قال أنا عن شخص يعني, يعني يعني ما يعني ما, ما, ما, ما روى عنه يعني يكون كذبا لكن التدريس يعني توقف فيه لأنه محتمل الاتصال ومحتمل النقطة أنا ما أدرى يعني واليوم قضية الكلام هذا ذكر اللقي معنا لأن مقصود إنه محتمل السماع ولهذا لو صرح بالسماع زالت زال التدريس وإذا لم صرف بالسماع فإن متوقف فيه ولهذا المدلس متوقف فيه لا يقال إنه مردود مطلقا يعني خفيف مثل الم مثل المرسل مثل المرسل نعم يقول هل تلقي الأمة الصحيحين بالقبول يكون تعديلا لرواتهما نعم يعني قال بعض العلماء يعني يعني في عبارة مشهورة يذكرونها كرونة قالوا قال إنهم جاز القنطرة من روي له في الصحيحين فقد جاز القنطرة ومن ذكر ذلك الشوكاني في كتابه يعني قطر الولي في شرح حديث الولي حديث من عاد لي وليا فقد أنثى الحرب لأنه خصه بمؤلف وقال واما رواته فقد ارتفع, فيهم الو... ارتفع عنهم القيل والقال ويعني فلأن... لأنهم قد جاوزوا القنطرة نا. يقول حفظكم الله مراسيل الصحابي الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن ابي بكر الصديق على ماذا تحمل يعني الاصل الاصل ان من يوصف بانه صحابي او ان له صحبه انها تحمل على على انه يروي عن الصحابه وان يكون متصلا وان يكون صحيحا لانه يعني انهم يروون عن الصحابه ما يروون عن غيرهم نعم يقول جزاكم الله خيرا اذا علمنا ان الراوي للحديث المرسل من كبار التابعين، أليس هنا فيه احتمال قوي أن الساقط صحابي فقط؟ إيش؟ إذا علمنا أن الراوي للحديث المرسل من كبار التابعين، أليس هنا فيه احتمال قوي أن الساقط هو صحابي فقط؟ لا، بس الاحتمال بس الاحتمال يعني الاحتمال لك فيه سواء قويا أو ضعيفا، سواء قويا أو غير قوي. لان ما دام فيه احتمال فإنه لو أعله ولهذا وله قالوا في رواة المخضرمين يعني لو, لو يعني لو قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر لأنهم يعني ما في لابد, من في من لابد من واسطة نفس المخضرمين لكانوا في زمن النفس ولم يلقوه ورووا يعني وأضافوا إليه قال ما يقال إنها إنها إن أنه متصف وإنما منقطع لأن الصحابي يعني لأنه ما في ما في إلا صحابي والصحابي غير موجود فالمخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وادركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل مثل سويدي بن غفله والمعرور بن سويد ويعني وكثير من, من, من, من التابعين وكذلك أبو وائل يعني وغيره وغيرهم قالوا قال رسول الله يعني ما يعتبر ما يعتبر ما يعول عليه لأنه من قبيل المرسل وهؤلاء يعني هم الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ إذا كان السقط من أول السند وكذلك من آخر السند ما فوق التابعي فماذا يقال عنه احنا هذا معلق وإذاك مرسل إذا سقط من أول السند هذا معلق وإذا كان التابع قال رسول الله يعني هو, هو المرسل يقصد أنه يجمع بين الإسمين إيش؟ يجمع بين الإسمين إيش؟ هل يجمع بين الوصفين لسند واحد فيقال معلق المرسل يمكن أقول يمكن يمكن أن يأتي يعني معلق ويأتي في أوله معلق وفي آخره مرسل يمكن الجبه يعني كونهم يقعان يقعانه يقول بارك الله فيكم ما الفرق بين قول بينهما عموم وخصوص مطلق وبينهما عموم وخصوص من وجه الفرق بين عموم وخصوص مطلق أنه اتفق في شيء وانفرج واحد منهما عن الآخر في شيء والثاني انفرد في شيء وأما الوجه فانهما اتفقا في شيء وانفرد كل واحد منهما عن الاخر بشيء يعني مثل ما مر بنا الحديث, الحديث والخبر يعني بينهما عموم وخصوص المطلق اتفقا في أن كل منهما يعني يطلق على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانفرد يعني الخبر بانه يطلق على ما جاء عن غيره على ما جاء عن غيره ويعني فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثه لان الخبر عام هذا عموم وخصوص مطلق اما الوجه فهذا الذي معنا اتفق في السقوط يعني في هذا السقوط يعني حصل يعني في اول الاسناد إذا كان ساقطه اثنين فيقال له معضل ويقال لهم معلق يقال له معلق لان سقطنا هو الاثنين ويقال له لأن سقط اثنين وينفرد المعلق بما إذا كان الساقط واحد سقط يقال له معلق ولا يقال له مرسل لانه المع لا يقال له معضل المعضل اثنين لازم اثنين والمعلق والمعلق يطلق على الواحد والاثنين فاذا فاذا ينفرد المعلق بما اذا كان الساقط واحدا فلا يقال له معضل واذا كان يعني الاعضال في اثناء الاسناد فانه يقال له معضل ولا يقال له معلق لان التعليق في اول الاسناد اذا اتفق فيما اذا كان الساقط اثنان في اول الاسناد يقال له معضل لانه اثنين ويقال له معلق لان الساقط في اول الاسناد وإذا كان الساقط واحدا في أول السناد يقال له معلق ولا يقال له معضل لأن المعضل لازم فيه اثنين وإذا كان المع الساقط اثنين في وسط السناد يقال له معضل ولا يقال له معلق لأن المعلق لا يكون في أول السناد فإذا الفرق بين العموم والخصوص المطلوب أن الانفراد حصل من واحد بشيء والثاني ما حصل انفراد منه وأما الوجه فإن كل واحد منهم انفرد عن آخر بشيء كما هو واضح في مسألة المعلق والمعضل أسابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ إذا روى الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه قط هل يكون مدلسا أو مرسلا خفيا لأ هو مدلس لأن مرسال خفي لم يعرف أنه لقية المرسل المدل المرسال ولم يعرف أنه لقية وأما التدليس يختص بمن عرف لقاؤه إياه بمن عرف لقاؤه إياه أكيد عرف لقاؤه إياه الاحتمال قائم أن أن أن سمع من يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لماذا رجحنا القول بالتوقف في إرسال التابعي عن ثقة، مع أن قول الشافعي فيه وجود الجابر الذي به يصير الحديث حسنا لغيره. لا هو إذا كان يعني جابر يعني معناه أن أن سبب المرسل يتوقف فيه يعني فلا يعول عليه إلا إذا وجد. ما يعرضه ويكون حسن لغيره. وأم على هذا قول الذي ذكره أنه يعني عن الشافعي عن الشافعي. وقان الشافعي قال؟ نعم. نعم إذا جاء من طريق آخر يعني التعويل على هذا يعني التأويل على ها الطريق الثاني الذي يعني جاء فيكون من قبيل حسن لغيره. لكن كونه متوقع فيه، لاحتمال أن يوجد يعني شيء، لاحتمال أن يوجد يعني شيء ينتقل. بسببه من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به ويكون من قبل الحسن لغيره وهذا يعني أوضح ما يذكرونه في المدلس وفي المرسل لأن المدلس متوقف فيه والمرسل متوقف فيه فإذا جاء ما يعضده قويا وانتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه الحسن لغيره يقول شيخنا بارك الله فيكم عرف العلماء الصحيح لذاته وقالوا هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله اليست العله تتضمن الشذوذ لا الشذوذ يعني الفرق بين الشذوذ والعله أن الشذوذ يعني ثقة خالف من هو اوثق منه يعني الحديث يعني اسناده صحيح لكنه خولف خالف من هو اثق منه فرد مع كون اساده صحيح يعني مثل المثال اللي ذكرناه قبل يعني افلح وابيه ان صدق والمحفوظة افلح ان صدق فافلح وابيه ان صدق باساده صحيح والذي الذي روى ثقة لكن خالف من هو اثق منه فصار شادا غير معمولا به ومثل الركوعات لان صلاة صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الكسوف واحده وقد جاء فيها ركوعان وهذا هو المحفوظ وجاء ثلاث ركعات واكثر وهذا هو الشاذ وهذا هو الشاذ يعني في الاصناس صحيح يعني يعني هذا هو الشذوذ واما العله يعني ف معلل هو الذي حصل في وهم يعني تبين ل ل ل ل بعض للحفاظ المتقنين يعني ما ذكره يعني الحافظ يعني في يعني في مسياتي في يعني في أقسام طعن في الراوي يعني المعلل يعني طلع فيه على وجه الراوي طلع فيه على وجه الراوي يعني بعد البحث فصار يعني من قبيل من قبيل المردود لكن ما يقال من قبيل الشاذ لأن لأن المعلل جاء عن طريق الوهم وهم هذا جاء عن طريق مخالف الثقة للثقات والسناد صحيح والحديث والحديث صحيح مسلم يعني حديث الركوعات نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلي